تعالى رحمه الله قوله تعالى قالوا يا يهود ما جئتنا ببينه وما نحن ب تاركي انهتنا عن قوله وما نحن لك بمؤمنين ان قول ان اعتراك بعض اهلتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فقيدون جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بنصيتها ان ربي على صراط مستقيم تقدم معنى ان هودا دعاهم الى التوحيد و نهاهم عن الشرك والتنديد وان من افترى على الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا وعده بذلك الوعيد وهكذا ايضا ينتقم منه كما انتقم من الامم السابقه وهي امه نوح قبل هود تقام الله سبحانه وتعالى منها بسبب عدم استجابتها للتوحيد وترك التنديد ودعاهم الى الاستغفار والرجوع الى الله والتوبه وذكر لهم الثمار الحسنه التي تكون بسبب التوبة والإقبال على الله سبحانه وتعالى وهم يقابلون بهذا الذي سمعت قالوا يا هود ما جئتنا ببينة كل الذي قلت هذا ما هو بينة واضحة وما معك حجة واضحة نعمل عليها ونؤمن لك بها ما معك شي يا هود وما نحن بتالك آلهتنا التي تأمرنا بتركها وتطلب منا تركها ما نحن بتالك هذه الآلهة أبداً ليش ما أنتم تاركوا هذه الألهة عن قولك يعني أنت كذاب وما نحن لك المؤنين أنت لست بصادم حتى نترك هذه الآلهة التي تدعونا لتركها فهذا جواب أولئك المنحرفين لنبيهم هود عليه الصلاة والسلام وأنه ما جاء ببين واضحة وحج واضحة حتى يعملوا عليها ويتركوا عبادة تلك الآلهة فهم سمروا على لانك وقالوا ما نحن بتالك الهتنا عن قولك اين اجل قولك فتكون عن هنا حرف تعليل وليست على معناه المعلوم وهو المجاوزة بل هي حرف تعليل هنا وما نحن بتالك الهتنا عن قولك اين اجل قولك هذا ومنهم من قال هي باقيه على معناها هذا الذي يظهر وما نحن بتالك الهتنا عن قولك تبقى على معناها المعلوم قال الذي هو معلوم فيكون تركا صادرا عن قولك معنى هكذا يكون الكلام على انها باقيا عن معنى المشهور وما نحن بذلك الهتنا تركا صادرا عن قولك ما نحن بذلك الانها لي اجل هذا القول او ليجل صدور هذا القول منك أو بسبب مجاوزة هذا القول محتمل ايضا التعليل فيها لكن قالوا في هذا المعنى لا ت... لا تكون من التعليل لان معناها على التقدير هذا صادرا عن قولك تركم صادرا عن هذا القول ما نحن بفاعل هذا ابدا والا ابن عطيه يحمله على التعليل والتعليل ليس بعيد فتكون يكون العله في عدم هذا الناقماتيت بالصواب ولسه بمصادق فيما تدعون اليه فاذا لا نترك آلهتنا وعبادة آلهتنا بسبب قولك ولأجل قولك هذا فنحن على ما نحن عليه ثم أيضا ذكروا شيئا في استمرارهم على الشر إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فنحن نظن أنك اعتراك هذه الآلهة بشيء من السوء فأصابك جنون فصدت تقول لنا ما تقول وتطلب منا أن نترك الآلهة هكذا تعلموا باستماره وانه كاذب وهكذا ايضا قالوا بانك اعتراك واصابك بعض الالهه بشيء من الجنون فصرت تقول ما تقول لا عن عقلي وعي وانما لاجل اصابه الالهه لك فصرت مجنونا ويصدر منك مثل هذا الذي تقول لنا اننا نترك الالهه هذا وجدنا عليه الاذى وجدنا عليه الاجداد فمن الصعب بما كان ان ترك الالهه وعباده الالهه من الصعوبه بما كان ان تترك تلك التي كان عليها الآباء من قبل فاذا انت ما دعوتنا الى ما دعوتنا اليه وما نفرت عنها وما كررت هذا الشيء الا لاجل ما اصابت تلك الالهه به من الجنون ونس الله العافيه والسلامه هذا جواب هؤلاء المجرمين لنبيهم نوح او لنبيهم هود عليه الصلاه والسلام وانه صار مجنونا وان الهاهها قد مسته واصابت بسوء حتى صدر منه ما صدر من التنفير عن الالههنا ومن تكرار دعوته لنا ان نترك الالهه التي نعبدها وقد عبدها اباؤنا قبلنا فهذا بعيد وفي بعض الايات اتهموا السفاه قالا من الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه واننا لنظنه من الكاذبين اي ما نراك الا سفيها الرشيد ويغلب على ظننا انك من جمله الكذابين وان ظنك الا وان ظنك واننا لنا ظنك من الكاذبين يغلب علينا وعلى ظننا انك كاذب فيما تزعم من كون هذه الالهه باطله وتدعون لتركها فاجابهم كم اجابهم هنا قال ان قوم ليس بي سفهاء ولكني رسول رب العالمين ابلغكم رساله ربي وانا لكم ناصح امين وهنا اجابهم بهذا الجواب الذي يدل على قوه قلبه وقوه اعتماده على ربه وتوكله وتفويض امره لله وان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ولا يستطيع احد ان يتقدم ويتأخر في ضرر الا باذن الله واراده الله سبحانه فهو الضار النافع جل وعلا قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما يشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروا لا تتأخروا لا تمهلوا في كيدكم اجتمعوا مع تلك الالهه التي تزعمون انها نالتني بسوء وحصل لي ما حصل من الجنون فصرت ادعوكم عن جنون انكم تتركون الالهه فانتم اجتمعوا انا بريء من هذه الالهه التي تعبدونها واشهد انتم ايضا وانا اشهد الله سبحانه وتعالى واشهد انتم على براءتي هذه وانكم على شرك واكيدوا يجتمعوا ايضا كذلك على كيدي وعلى ايضا كذلك تحصل الضرر بي جميعا انتم الالهه التي تزعمون انها تضر وتنفع ثم لا تنظرون لا تتاخرون ولا تمهلوني اجتمعوا وما اردتموا فاعنوه وانا غير مظالم بكم معتمد على الله جل وعلا لانني اعلم ان نواصب عباد سبحانه وتعالى بيد الله فهو القاهر فوق عباده وهو القاهر لكل دابه تدب في الارض فلا يستطيع احد ان يضر احدا الا باذن الله والله غن في اولئك السحر وما هم بضارين به من احد الا باذن الله مع ما ما قدرهم الله سبحانه وتعالى ومعاذانك ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وهذا الذي ينبغي يرب عليه الناس ان اعتماد على الله جل وعلا والتوكل على الله وتفويض الامور لله جل وعلا وانه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وانه الضار النافع سبحانه وتعالى فلا أحد يضر أحد أحدا إلا بإذن الله ولا أحد ينفع أحدا إلا بإذن الله وعلم أن الأمة لو اجتمعت الحديث وهكذا نوح أيضا يجيب أولئك بنفس الجواب وثل عليهم نبأ نوح إذ قال لي قومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فأجمعوا أمركم مع الله توكلت فاجمع امركم وشركائكم ثم كيوني ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم غضوا الي ولا تنظرون هكذا يقول لهم نوح عليه الصلاه والسلام كما قال هود تماما انكم مجتمعوا ولا تتاخروا ولا تمهلوا وضروا بي ان استطعتم فهذا المعتقد لما وضع في عند اهل الاسلام صاروا يخافون من الجن وصاروا يخافون من اعدائهم وصاروا يخافون من اشياء صاروا يخافون من اشياء لا تتقدم ولا تتاخر ان باذن الله جل وعلا هذا كله لانهم ما ربعوا العقيده الصحيحه تقدم فيهم التصوف وسبغ التصوف لاهل الاعتقاد الصحيح وسبق الرفض في بعض البلدان ايضا وسبغت عن المنه والاشتراكيه وغير ذلك وحارب اعداء الله المعتقد الصحيح حتى زحزح كثير من الناس عنه عنه لم نزحزحوهم عنهم تسل او عنه تسلطوا عليهم وصاروا يخوفونه يخوفونهم بكل ما يرون انهم يخافون منه ولكن اولئك الانبياء وحدهم ما معهم احد ربما من الانصار في ابتداء الدعوه ولا شيء ومع ذلك يقولون مثل هذه الكلمات اعتمادهم على الله جل وعلا وهكذا اصحاب رسول الله ذلك المجتمع العظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعو لكم فخشه وهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله نعم الوكيل كانت النتيجة حسنة فانغلبوا بنعمة من الله وفضل لم ينسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم هذا المعتقد هو النصر بحد ذاته إذا وجدوا مع الأسباب الأخرى التي أمر الله سبحانه وتعالى بالعمل بها لكن هذا أهم مادة النصر الاعتماد على الله والتوكل على الله جل وعلا فالانبياء اعتمدوا على الله ورب اقوامهم ومن معهم على الاعتماد فحصل ما حصل من الخير والظهور على اولائك على كثره كثره عدد وعدد وما ذلك ما نفهم وان كانت الروم اكثر من الصحابه حتى من حيث التقدم في التسلح والتقدم ايضا كذلك في وسائل الحرب وتدريب الجيوش بلا شك انهم متقدمون يعتنون بهذا لانهم يطمعون في الفتوحات والسيطره الى اخر ذلك واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم سلاح الذي ليس مع غريم وهم الايمان والتوكل على الله والاعتماد على الله وتفويض الامور لله جل وعلا فنصرهم الله بهذا السلاح اولا الحاصل هذه ايه فيها تربيه لنا واننا لا نغاني باعدائنا ونعمل بالسبب واعظم سبب يعمن به الاعتماد على الله ثم بعد ذلك اعقلها وتوكل عليه كان هو التوكل اعظم الاعتماد على الله واعدائك ها هنا يقول هود عليه الصلاه والسلام بعد ان ذكر التوكل على ربه جل وعلا ما من دابه انه واخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم هذه الدواب التي في الارض كلها تحت طهر الله وتحت ملكه وسلطانه وهو اخذ بناصيتها والناصيه في الاصل هي مقدم الشعاع او قصاص الشعر المسترسل يقال له ناصيه ياتي في مقدمه مقدمه الراس ويكون مسلسلا هذا يقال له الناصيه وقد كانوا اذا ارادوا ان يمنوا على احد يعني من الاسرى بان يفكوه يريدوا اهانته قبل ذلك يسحبوا بناصيته يسحبه بناصيته ويقولوا له امشي اذا اراد ان يمنوا على اسير فقال الله سبحانه وتعالى ما من دابه انه آخذ بناصيتها فنواصم عباد جنه وعنا بيد الله والعباد اجمعون تحت قهره سبحانه وتعالى فالناصيه في اللغه هي قصاص الشعر في مقدم الراس يقال له ناصيه وكانوا يجرون الاسير اذا ارادوا يثنقوه بناصيته ويقولون امشي فع جاء التعبير بهذا الذي كان يفعلون اذا ارادوا قهر واحد واهانه واحد سحبوا بناصيته ومشوا فهذا مما يجعل الشخص هذه الجمله كتعليل مما يجعل الشخص يتوكل على الله ويعتمد على الله سبحانه وتعالى لان جميع الخلق بيد الله سبحانه وتعالى مقهورون لله جل وعلا مربوطون له سبحانه او يعني يعتبرون خلقا من خلقه جل وعلا وهم مربوب له سبحانه وتعالى فلا يستطيع احد ان يعمل شيئا في ملكه الا باذنه فاذا كان الامر كذلك يطمئن الشخص انه لا يصيبه الا ما كتب الله سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما اخطأك لم يكن يصيبه وما اصابك لم يكن يخطئ شيئ قدره الله سبحانه وتعالى ان ربي على صراط مستقيم ختم الايه بهذا الخاتم الحسنه ان ربي على الحق ان ربي ان ربي سبحانه وتعالى على العدل فلا يكاد يصلطكم علي أبدا هذا بعيد إن ربي على صراط المستقيم على الحق على العدل جل وعلا فلا يصلط العداء على الأولياء فالله حكم العدل سبحانه وتعالى وعلى صراط المستقيم جل وعلا هو أنا متوكل عليه وإذا كان الأمر كذلك فلا تستطيعون أن تصلوا إليه وفعل ما وصلوا إليه فهذه الآية فيها تربية جميلة لنا أننا نعتمد على الله سبحانه ونتوكل عليه جل وعلا وما أصاب للم يكن يخطيانا وغنحصل والله في هذا الزمان هذه التربيه انجعت في اهل السنه والله الحمد ونفعت جدا ونصرهم الله بها على قله عدد وعدد سلمه الله من عدوهم لانهم فوضوا امرهم الى الله سبحانه مع تكانه باعداء الله جل وعلا وتخطيطهم ودهائهم ومكرهم الشديد ومع ذلك الدعوه سائر في بلاد اليمن على احسن ما يكون واتم ما يكون والله الحمد والله هو الذي يدفع عنا ان ربي على صراط مستقيم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي عنا صراط مستقيم فالله الحق فالله العدل سبحانه لا يكاد صلت على ان علم قال رحمه الله قوله تعالى قالوا يا يهود ما جئتنا ببينه ببرهان وحجه واضحه علمتوا كل هذا ما هو برهان يكفي برهان هذا الكلام الذي قاله هذا كلام معجزه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لن تصنعتم تفعلوا بي شيئا هذا يدل عليه على انه نبي وانتم اصحاب الجبروت واصحاب القهر كما تزعمون التسلط على الضعفاء والمساكين هذا اعظم برهان على انه جاءكم ببرهان من الله سبحانه وتعالى وبينه واضحه مستعد انتم تسووا بشيء وهو كما ترون انه ضعيف وانه انه ومع ذلك ما استطعت الوصول اليه هذا برهان كاف في انه عن الحق لكن نريد ان ندرر رماد في اعين الغافلين من اتباعه من مجانين يريدون غط الحق على الناس ما جئتنا ببينه ما معك برهان عم هذا برهان يكفي قالوا يا يهود ما جئتنا بمينا اي ببرهان وحجه واضحه على ما تقول وما نحن بذلك انهتنا عن قولك ما هي عنه نعم قلنا التعليل لاجل قوله اي بقولك والمصنف يفسرها بذلك اي بسبب قوله عن قولك بقولك فان الاصل في التعليل هي الباء الباء السببيه كما يقال فان ذلك فسر عن بالباء فاذا هي للتعليل عنده واما بعض المفسرين واقتصر عليه الز مخشري انها على بابها اي ترك صادرا عنه ترك صادرًا عنه فهي تفيد المجاوزة رميت السهم عن القوس أي أن السهم صدر عن القوس صدر عن القوس بسبب الرمي فهي على بابها فاقتصر المزخري على هذا المعنى ترك صادرًا عنه وليست للتعليل وصحب حسن يمين لهذا الثاني وأنها على الباب وهي تفيد المجاوزة قال رحمه الله قوله تعالى وما نحن لك بمؤمنين بمصدقين فالإيمان في, في النغة يأتي بمعنى التصديق وهنا بمعنى التصديق وبعضهم يقول لا بدون نظافة الإقرار تصديق وإقرار ما نحن مصدقين ومقررين لا قال رحمه الله قوله تعالى إن نقولوا الا اعتراك بعض الهتنا اي اصابك هذا معنى اعتراك اصابك اي اصابك يعني لست تتعاق ما نتعاق من مخالفتنا لست تتعاق ما نتعاق من مخالفتنا وسب الهتنا الا ان بعض الهتنا اعتراك اصابك بسوء وهو جنون وخبل كما سيدي هذا كله كذب من اجل دفع الحق قالوا مثل هذه المقولات وهذا يتعلن به أيضا من تأخر من أهل الباطل ممن سنك أما سنك أولئك قال لهم مجانين ما لهم عقول هؤلاء متخلفين لا يفهموا شيء فيهم خبل يريد أن نرد الأمه إلى القرون المسطة إلى القرون كذا حسبنا الله نعم الوكين نريد أن نرد الأمه إلى أصولها التي انشرد منها كثير من الناس فإذا رجعنا إلى الأصول تفرع الخير بعد ذلك وين تركنا الاصول وفرعنا عن الفروع الباصله واي نتائج طيبه ستاتي والتفريع على فروع باطله قال رحمه الله لست تتعاقبنا تعاطا من مخالفتنا وسب انهتنا الا ان بعض انهتنا اعتراف بسوء اي اصابك بخبل وجنون وذلك ان وذلك انك سببت انهتنا تنتقم منك بالتخميل وهذا يا اخوان يخوفون به الناس صوفيه يخوفون به الناس وانك ان فعلت كذا سيسري لك الولي وسيفعل بك كذا وكذا صار لكن مسكين خائف وان لم توقف ارضك هذا ربما يحصل لك ضرر هذه العرض توقفها ولا ربما يسري لك فلان ويفعل لك ويفعل بك كذا وكذا والان هؤلاء ان فجره يخوفون الناس في امصروا اشخاصي معاداه الا ان لم تفعل لات الطيران يضرب يعني الطيران يضربه يفعل ويفعل الى اخر ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل الصوفيه والرافضه تخويف بالموت وبالاولياء زعموا انهم اوانياء وبعضهم ربما لا شك انهم اولياء كما يعتقدون في امكاني رضي الله تعالى عنهن حسين لكن لا يجوزا يعتقد فيهم ما يعتقد الرافض فيهم ولا غيرهم ولا هم أولياء ولا شك لكن ليس لهم من الربوبية في شيء والتصرف في شيء في ملك الله قال رحمه الله يعني لست تتعاطى من تعاطاه من خالفة وسب آنهتنا إلا أن بعض آنهتنا اعترات بسوء إن أصابت بخبل وجنون وذلك انك سببت الالهه هذا السبب الذي اصاب اصابت الانيه الالهه به انك سببتها انك سببت الالهه فانتقموا منك بالتخمين خبنيه يا عز هو نفس الذي كان يقوله هناك ايضا خبنيه عز فاخذ سيف خالد سيف الله وضربها لا خبنته ولا شيء يا اخي ما يضرها لا منهم والله ما يستطيعوا يفعلوا حاجه لا صوفيه ولا غير صوفيه الامور من لاجل نوعنا هو المقدم وهو المؤخر سبحانه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن فلابد نتنبه على هذا المعتقد الصحيح حتى يدفع الله عنا سوء ويدفع عنا شر ما نبغى في خوف من الصوفيه ومن سحر الصوفيه ومن شر صوفيه هيئات هذا بعيد لله الحمد ومن فضل الله علينا اننا تعلمنا الاعتقاد قبل كل شيء اننا درسنا العقيده وفهمنا العقيده على مراد الله ان شاء الله لذلك لا يستطيع الصوفي ان يفعل شيئا في اهل السنه الا بما اذن الله به جن وعنه لا يبقى الشخص في خوف من هؤلاء الاندال لا يبقى في خوف ما يستطيع ان يفعل شيئا سحرعن العوام ان يخافون منهم ما المسكين ما يدري كيف يتصرف عقيده تخربانه ربما كلما خوفوا بشي خاف ولا هم استعملون السحر نحن ما نشق في الرافضة الصوفية أنهم استعملون السحر شمس المعارف تبعهم كما تعرفون وغير ذلك من القتب التي تضر يعني زعمه قانا لا نحمل أمرك إلا على هذا ما في الله أنك حصل لك شيء من التخبيل والجنون فلا نحمل ما تدعون إلي إلا على هذا قال لهم هود هذا الجواب العظيم الذي يدل على عدم بلاهه الاعداء اني اشهد الله على نفسي واشهد يا قومي اني بريء مما تشركون من دونه يعني الاوثان فكيدوني جميعا هذا تفريع ايضا فكيدوني جميعا فاحتالوا في مكرهم وضرني انتم واوثانكم ثم لا تنظرون لا تؤخرون ولا تمهلون إني توكلت اعتمدت أي اعتمدت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها قال الضحاك يحييها ويميتها وقال الفراء مالكها والقادر عليها فأين الناص يمر من الرأس نعم أحسنت قصاص الشعر في مقدم الرأس يقدم الراس يبقى انه ناصيه قال قوله تعالى اني توكلت اي اعتمدت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو آخذ بناصيتها قال الضحاك يحييها ويميتها وقال الفراء مانكها والقادر عليها كله صاب وقال القتيبي يقهرها لان من اخذت من اخذت مشان من اخذت, أخذت أخذ بناصيتها وخذت بناصيته ايه من اخذته لان من اخذته بناصيته فقد قهرته هذا كان مستقيما وقال القتيبي يقهرها لان من اخذت من اخذته بناصيته فقد قهرته وقيل انما خص الناصيه بالذكر لان العرب تستعمل ذلك اذا وصفت انسانا بالذله فانص ناصيه فلان بيد فلان اي انه ذليل له وكانوا اذا اسروا انسانا وارادوا اطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليه فخاطبهم الله بما يعرفون وقيل سحبوه بناصيته كما في بعض التفسير جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليه فخاطبهم الله بما يعرفون قوله تعالى إن ربي على صراط مستقيم يعني إن ربي وإن كان قادرا عليهم فإنه لا يظلمهم ولا يعمل إلا بالإحسان والعدل فيجاز المحسن بإحسانه والمسيئة بعصيانه وقيل معناه إن دين ربي إلى صراط المستقيم وقيل فيه إضمار إن ربي يحثكم ويحملكم على صراط المستقيم وقيل أيضا إن ربي على الحق العدل فناكاد او فنا يكاد يصليتكم علي فهو على صراط مستقيم على حق وعلى عدل فنا يكاد يصليت الاعداء من اولياء انتهينا من تفسير هذه الايات العظيمه وما ذكر الله سبحانه من جواب اولئك على نبي الله هود وهو يدعوهم الى الله ويريد انتشالهم من تلك التخبطات ومن تلك الجهانات ومن عظمها الشرك بالله سبحانه وتعالى واعجبوه مما ذكر الله جل وعلا عنهم فجعلوا كل ما يدعو إليه عليه الصلاه والسلام انما هو بسبب ما اصابه من السوء عن طريق الاله فصار لا يدري ما يقول ويهرف بما لا يعلم يعني كل هذا يصر منك عن جنون بسبب التخبطات التي اصابتك عن طريق الاله ما شابهم بجواب يدل على قوته وعلى عدم بالاه باعدائه هذا هو الداعي الناجح اما داعيه خاف كلما اخبره بشيء خاف هذا فاش هذا سيتعب والله انه سيتعب اقلها وتوكل على الله ما شاء الله كان ما لم يكن لم يكن وما اصابنا لم يكن يخطئنا هذا باذن الله الذي يحصل به الثمره الشيخ رحمه الله واجه الرافضه في بلدها في ملده مواجه الرافض وينذهب إلى مساجده ويدعو الناس إلى الله وما حصل إلا خير ما حصل شيء اجتمعوا عليه وأرادوا قتله وأرادوا ضربه كل ذلك لم يكن لأنه متوكل على الله سبحانه وتعالى فمات بقدر الله جل وعلا وكان يتمنى أن يموت شهيدا بسبب الدعوة يتمنى أن يموت شهيدا وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم الخير به ويقبضه بعد ذلك ويقبضه بعد ذلك فأتم الله النور الذي في هذه البلاد اليمينية وصار يشئ وصار الناس يستضيئون به أتم الله خيره سبحانه وتعالى على يد ذلك الإمام وحمل بعده بقوة شيخنا يحيى ومضى على ما مضى عليه وأتم الله الخير الآن كما ترون سيمضي هذا الخير إلى ما شاء الله جل وعلا وما يستطيع هؤلاء الذين يمكرون به بنا أن يتقدمون يتأخروا إلا بإذن الله إن ربي على صراط المستقيم એલાહુના <im>